بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملاحا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَنزِلَنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَإِنَّ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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وَأُوهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَانُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِنَّ مبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أي يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورا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 وقعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتبا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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شريك فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا مع تحيات صد الفجر الموقع الأول لقراء البحرين